لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين آله وأصحابه كنا نقرأ في كتاب عمز الأحكام باب الغصل من الجنابة وقفت عند حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يقول المؤلف عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها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 أورده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين أن هذا واحد من أسباب الجنابة أو من أسباب الحدث الأكبر وهو الاحتلام فإذا احتلم الرجل أو المرأة البالغان وهذا لابد فإنه يجب عليهما الغسل والاحتلام من حيث الواقع يقع على واحدة من ثلاث صور وقد يجمع ذلك إما أن يرى النائم أنه يباشر أو يجامع وإذا استيقظ لا يجد ما أن أي لم يخرج منه شيء وهذا لا يجب عليه غسل ولا يرزمه حدث لأن الذي يجب الغسل ليس هو رؤية الوجه الثاني عكس هذا أن يستيقظ من نومه ويجد بللاً على ثيابه ويعلم أنه مني ولم ير شيئاً في منامه فهذا يجب عليه الغسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم دراءة الماء فعلق الحكم برؤية الماء الوجه الثالثاً تجتمع الرؤية والماء وهذا لا شك يجب فيه الغسل لأن السبب الموجب للغسل هو الماء وقد وجد فيه إذن هذا الحديث أراد به المؤلف إثبات هذا الحكم وهو أن من احتلم ورأى منياً بعد يقضته يجب عليه الغسل وعموم قولي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء يدل على أن من خرج منه المني في يقضه أيضاً يجب عليه الغسل لأن الحكم معلق على خروج الماء ثم إنا أم سليم رضي الله تعالى عنها امرأة أبي طلحة قدمت مقدمة بين يدي سؤالها لأنها تسأل عن شيء يستحي من ذكره وخاصة إذا ورد من قبل المرأة ولهذا قال قدمت مقدمة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق إذن أنا كأنها تقول أنا أريد أن أقول كلام يستحي منه لكنه حق وهو تعلم والله لا يستحي من الحق فكان في هذا عذر لها وهذا فيه أن الحياء لا يمنع من طلب العلم وإنما إذا منعك الحياء من العلم فإنه خجل مذموم وليس حياء ولهذا كانت عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين ففرق بين الحياء المذموم وبين الحياء الممدوح وبين الخجل المذموم فإن الحياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير بل هو شعبة عظيمة من شعب الإيمان كما ورد في الحديث لكنه إذا منع من فعل الواجب أو أدى إلى ارتكاب الحرام ما صار حياء ممدوحا بل كان خجلا مذموما الحديث التالي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه راه الجمعاء إلا أحمد بن حملة.الالالجنابة المذكورة هنا تكصد بها عائشة رضي الله عنها المني الماء مع أن الجنابة حدث وهي المعنى الذي يقوم بالشخص إذا خرج منه هذا الماء وبالتالي الجنابة حقيقة غير مرئية وإنما هي وصف يقال فلان هذا عليه جنابة فإذا فتشناه لا نرى عليه شيئا اسمه جنابة لأنها وصف وحكم شرعي لكن أيضا الجنابة تطلق على سبب الجنابة نفسه الذي هو الماء الدافق ولهذا قالت عائسة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إذا وجدت المني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم غسلته ويخرج به وإن بقى الماء في ثوبه يعني يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وثوبه فيه بقع ورطوبة من الماء الذي غسلت به عائشة رضي الله عنها وهذا فيه أمر آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ثياب كثير وإلا كان ترك هذا الذي فيه البقع ولبس أخرى غيرها ولكن كانت ثيابه قليلة ولذلك لم يكن يرغب في الدنيا إلا بقدر ما هو ضروري للآخرة فالمقصود أن كانت تغسل المني من ثوبه وفي الرواية الأخرى كنت أفركه من ثوبه فركاً فيصلفي وعلى هذا فالمني له حالتان أن يكون رطباً على الثوب فيغسل غسلاً والحالة الثانية أن يكون يابساً فيفرك فركاً وهذا يدل على أن المنية ليس نجسا وإنما هو طاهر وهذا قول أكثر أهل العلم والذين يقولون إنه نجس ليس معهم دليل فإن قلت كيف يكون طاهرا ويوجب الغسل قلنا كونه يوجب الحدث لا يدل على أنه نجس. فالريح توجب حدثا أصغر وليس نجسا. ولمس العضو يوجب وضوءا عند بعض العلم وليس نجسا. وأكل لحم الإبل يوجب الوضوء عند بعض العلماء وليس نجسا. ولمس المرأة يوجب وضوءا عند بعض العلم وليس نجسا. فوجوب الطهارة لا علاقة له بالنجاسة فإذا المني يوجب حدثاً أكبر وطهارة كبرى ولكنه طاهر في نفسه وهو أصل الإنسان وهو أصل الأنبياء والمرسلين ولذلك كانت عائشة فرقه فرقاً ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان نجسا ما كفى فيه الفرق ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه وسعد المهد بقاص وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون إنما هو بمثابة البصاق فأزحه عنك بعود ونحوه يعني هو كالبصاق والمخاط يتقدر منه الإنسان فيزيله عن ثوبه لكنه ليس نجسا فرو صلى فيه فلا يؤثر في الصلاة ولو فركه يابسا أيضا لا حرج فيه الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل حديث أم سليم أثبت به المؤلف سببا من أسباب الجناة وهو خروج الماء يقظة أو مناما هذا الحديث حديث أبي هريرة يثبت سببا آخر للجنابة وهو الوطن والجماعة فمن جامع زوجته فقد وجب عليه الغسل سواء أنزل منيا أو لا وعلى هذا فالجماع موجب للغسل ولو لم يكن معه ما والماء موجب للغسل وإن لم يكن معه جماع وإن اجتمعا معا أيضا وجب الغسل فهذه موجبات الجنابه هذه موجبات الجنابه وقوله جلس إلى خله هو كناية عن الجماع أي المقصود أنه جامع زوجته فقد وجب الغسل وفي وهذه اللحظة الأخيرة وإلا منزل لا ذكرها المؤلف وهي من قول النبي عليه الصلاة ليبين أن الجماع وحده موجب للغسل وإلا لم يكن معه خروج ما كما أن الماء وحده موجب للغسل وإلا لم يكن معه جماع الحديث الأخير في هذا الباب يقول. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا قال الرجل الذي قال لا يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية هذا الحديث مسلسل بآل البيت لأنه يرويه علي بن الطالب ويرويه أنه محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ويرويه عنه أبي جعفر ابن محمد وهؤلاء من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء من أمة السنة وأما انتساب الشيعة لهم فهو من الزور والباطل فالشيعة مكفرون كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان منهم من آل البيت وعلى السنة يتولون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم آل البيت أو غير آل البيت ويعتقدون أن أفضله أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هؤلاء كانوا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن حرام وعنده قوم فسألوه عن الغسل سألوه عن الغسل ليس المقصود كيفية الغسل وإلا كيفية الغسل تقدمت في حديث عائشة وميمونة لكن المقصود كمية الغسل كم من اللترات أو من الأواني ما يكفي المسلم في غسله فقال جابر يكفيك صاع قال جابر يكفيك صاع والصاع النبوي أربعة أمداد وهو تقريبا يعني ما يعادل حوالي اثنين لتر ونصف إلى ثلاثة لترات يعني قارورة الصحة الكبيرة هذه تقريبا هي صاع وقد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا إذن هذا هو المقدار الذي يرى جابر رضي الله عنه أن المسلم يمكن أن يغتسل به لكن ما أظن هذا يكفي واحدة الآن صح لماذا الناس صارت أكبر والأقل ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا ولا يزال الخلق ينقص فالناس ما ما زاد إلّي يكون نقص فلماذا لا يكفيهم هذا المقدار العادة هي التي حكمت الآن كثرة المياه وتوسع الناس فصار عندهم حنفيات ودشوش وما شابه ذلك فما عادوا ما عادوا يعني يمتسلون بهذا المقدار وينشيد في الجرد الآن إذا فتحت الحنفية وتوضعت وضعت تحت الطشت، لما تفرغ من الوضو الطشت هذا يمكن يعبد جرده. إذا صار جاتك سفر في الصحراء وجلست توضو، الجارورة الموية الصغيرة هذي توفيق وتفض. فالإنسان شكله بيعمل على حسب البيئة التي حوله. فشاهدنا جابر يقول يكفيك صاع. والصاح يعني لا يكاد يزيد عن قرورة الصحة الكبيرة إلا يسيرا فقال رجل ما يكفيه ما يكفي صاح فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأنت لا يكفيك كان يكفي من هو افضل منك. النبي عليه الصلاة والسلام. واوفى شعرا كان شعره قد قد ينزل الى كتفيه وكثرة الشعر معناه مظنة انها تاخد زيادة موية. فاذا كان اكفى النبي عليه الصلاة والسلام وهو اكثر شعرا منك فمعناه انت يكفيك. هكذا يقول له جابر رضي الله عنه قول الراوي ثم امنا في ثوب. يعني لا لا علاقة لها بالغُصْر، يعني ثم صلى بنا إماما وهو يلبس ثوبا واحدا يتلفح به. قال وفي لفظ لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفرِق على رأسه ثلاثة. هذه ليست لها تعلق بالالمقدار، لكن لها تعلق بالصفة، وقد سبق ذلك في وصفه. غسل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق على رأسه ثلاثة حثيات ثم يواصل على الصفة التي سبق ذكره يقول للمؤلف أو غيره يقول الرجل الذي قال لا يكفيني هو محمد بن الحسن ابن علي ابن نبي طالب رضي الله عنهم أبوه محمد بن الحنفية محمد بن هو ابن من ابن علي ابن طالب وإنما الحنفية هذه امرأة من بني حنيفة ومحمد ليست أمه ليست خاطمة رضي الله عنها وإنما امرأة من بني حنيفة والآن يقال له محمد بن الحنفية انتهى ما أورده المؤلف رحمه الله في كتاب كتابه ويأتي باب التيمم والله أعلم هذا سؤال في موضوع آخر يقول هل ثمن الكلب الذي يجوز اقتناقه جائز نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث وخبيث هنا يعني حرام ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث لكن بعض هل العلم هم المالكية يقولون إذا كان الكلب جائز مباح منفع والاغتنام فإن ثمنه يجوز كيف هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا ينقص ذلك من أجره كل يوم قراطين إلا كلب صيد وزرع إذن هذا مستثنى معناه يحرم أن تقتني كلب ومن اقتنى كلبا لغير عذر فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطين إلا من كان محتاجا للكلب للصيد أو للزرع فإنه يرخص له قالوا ما دام الشرع رخص في هذا النوع فهذا النوع المرخص ثمنه جائز بناء على أن السريع أباحب منفعته وهو قول له وجه آه من آه النظر عرق الكلب نجس أم مخروف وكذلك شعر الصحيح هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أن عرق الكلب طاهر وشعره طاهر، وإنما النجس من الكلب بوله ورؤسه، وهذا عند جميع العلم، والنجس من الكلب لعابه، خلاف للمالكية، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغسل الإناء من لعاب الكلب سبع مرات، يحدهن بالتراب، فشعره والجسد طاهر. أما روثه وبوله ولعابه فنجس. يقول الراجح في المضمور والاستنشاق في غرفتين أم واحدة. الثابت في السنة واحد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقترف غرفة، فيمغنم ويستنشق بواحد. ثم إذا ثنا ثنا كذلك وإذا ثلثة ثلثة كذلك. إذن الفم والأمف بغرفة واحدة و. هذا هو الصحيح الثابت وذكر النووي الشافعي في كتابه المجموع شرح المهذب أنه لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فصل المضمضة من الاستنشاء وذكر جملة الحديث في البخاري وفي مسلم وفي السنن كلها بوصل المضمضة والاستنشاء فهذا هو الثابت في هذه السنة لكن السؤال الذي يرد هل منفصل المنضع عن السنّي شار؟ يبط الوضوء؟ لا، الوضوء صحيح. لكن السنّ هي هذه أن تجعلهما بغرفتين واحدة. يقول هل يعتبر الجمهوريون امتداد للرافضة؟ العلم بأنه ينكرون ولا يؤدون صلاة الجمعة. بحدة غيال الإمام هم الأدموريون يشتركون مع الرافضة في مسألة باطنية في طوائف في طائفة كبيرة جدا تنتمي ريها جملة طواف تسمى الباطنية وهؤلاء الباطنيون لا يؤمنون بظواهر النسوس ولا يعتقدون أن هذه الأمور الظاهرة هي المقصودة. فالحج عندهم ليس هو الطواف للبيت. ليس هو الذهاب الى مكة والطواف والسعي الاخير. والصوم عندهم ليس هو الذي نصومه نحن. والصلاة عندهم ليس فى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندهم بواطن للأمور. فمن طوائفهم الشيعة. الرافضة. ومن طوائفهم الجمهوريون. فهم يشتركون مع الرافضة في هذا الرابط لكنهم لا يوافقون الرافضة في كل مذهبهم ولا شك أن من يعتقد أن الشريعة رفعت عنهم والتكاليف رفعت عنهم فهو كافر مرتد إن كان المهل الإسلام فالذي يقول كما يقول بعض الجمهوريين يقول لا يزال العبد يشهد أن لا إله إلا الله فيترقى في منازل الشهادة حتى يصير الشاهد رحو الإنسان وعين المشهود أي الله فيكون هو الله فيقوم الشيء يكون وهذه من الأباطيل اللاطنية والجمهوريون يقولون بها وبالتالي هي من الفرق الضالة لا شك فيها لك هل تجوز الصلاة خلف إيمان له طريقة معينة كان تكون من الطرق المعروفة التجارية أو السمانية إلى آخره كما في السؤال نقول الأصل أن يكون الإمام من أهل الإيمان والتوحيد والسنة والاستقامة على الطعام فإن كان عنده بدأ أو عنده معاصي فإنه لا يصلح الإمام إن هذا الإمام يقدم بينه يدري الى للناس ثم بعد ذلك ان كان هو اماما راتبا فاننا نفرق فامام الفاسق تصح ما دام قد عينته الدوله وامامه المبتدع بدعه لا تكفره تصح كبدع الاوراد وما شابه ذلك اما البدعه المكفره التي تخرج صاحبها من الملة كامام يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون أو يعتقد أن غير الله يعلم السر وأقفى أو ما شاب ذلك من العقائد الباطلة فهذا لا يصلح إماما ولا تصح الصلاة خلفا أعطيت شخصا ألفين دونين وعند مش عارف إرسالها إلي عبر صراف زاد السعر الدولار فتسلمتها ألفين سبعة وأربعين مع حكم السبعة وأربعين. ظاهر السؤال أنها قرض، فمن أقرض شخصا آه ألفين آه جنيه مثلا أو ألفين ريال، فإذا جاء للسداد الأصل أن يسدد بنفس المبلغ، في لم تتيسر نظر قيمتها في الساحة. اللي يسمى سعر اليوم نظر قيمتها في اليوم فإن زادت أو نقصت هذا هو الذي يجب له فإن زادت حينئذن فلا حرج في الزيادة ما دامت المسألة قرض وليس بيع هذه المسألة مهمة شيخ مفرق بين اثنين لو قلت لك هذه ألف ريال هذه ألف ريال بألفين جنيه إلى الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو بعد شهور فهذا ربا هذا ربا لأننا بعنا ريالات بجنيهات ولم نقض يداً بيد فكان ربا هذه واحدة أما قلت لك خذ هذه ألف ريال متى ما رجعتها لي رجع طيب لما نجي رجعها المفروض يرجعها ريال دين فما وجد ريال نقول طيب أسأل السوق كم سعر اليوم سألنا السوق قال الله السعر اليوم الا ال معناه انا استحق ألف وثمان قال لا السعر ألفين وميتين معناه أنا استحق ألفين وميتين لي سعر اليوم. اليوم ففرق بين المضايعة مع تأخير الثمن فهذا هذا وبين القرض مع ان المفترض ان يسدس لذات القيمة لكن آآ اذا لم تجد قيمة قيم بسعر يومه ويقبض في المجلس وليس بينهما ما ويخترق وليس بينهما شيء آخر سؤال لعله هل يجوز أن نحكم على فلان بأنه ولي؟ تحكم على أي إنسان ظاهره الإيمان والتقوى بأنه ولي لأنه والى الله بالإيمان والطاعة ولهذا الأصل في في هؤلاء المسلمين أنهم أولياء الله، فهذا الحكم نحكم به، لا شك. أما إذا كان يقصد ولي بصفات معينة وأنه يفعل كذا أو كذا أو له كرامات معينة أو يسأل من دون الله، فنحن بيننا لك أن هذا مفهوم غلط في العين. الملاية هي الملاية هي موالاة الله بالإيمان بالطاع. ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بالتالي إذا قلنا الناس هؤلاء أولياء يعني هؤلاء مسلمون يعني هؤلاء مسلمون يوالون الله تبارك وتعالى بالإيمان والطاعة فإذا كان على هذا المقصود لابد بد أن نحكم على المسلم بأنه ولي لأنه إن لم يكن ولي فإنه عدو فإن كان عدو ما كان مسلم نعم أيوة ناخذ شنو لا كثير يعني هي الان سعرها عشر. اقول لك شيلها لست شهور بتلاتين. طيب الحقيقة الحقيقه دي معاملة في السوق مشهورة موجودة. وهي المعاملة تسمى بيع الاجل كлади هذا الكتاب سعره عشر جنيه. اقول لك اذا ما بتعطيني الان يبيعك يالي عشرين جنيه الى خمسة شهور اول اشهار. فهذه وهذه بيعز عجله. والمثال اللي ذكر اخونا يقول لك هذا هذه يعني عنده في في الحضيرة قطيع من الغنم يقول لك هذه الغنم اه بتلاتين الى سبتة شهور. مع ان في الحقيقة سعره عشر. فهل هذه المعاملة جائزة? هذا المعامل اختلف فيها العلماء على قولين من اهل العلم من منع منها. ومنهم من اجازها والقول الصحيح ان شاء الله تعالى هو الجواز لكن من غير التوسع بس. يعني حتى المشايخ والعلماء اللي افتوا بجواز بيع الاجل نهوا من هذا التوسع مثل الذي ذكره الشيخ الاخر يعني معروف الاسعار بتتفاوت من الحاضر والعجل لكن ليست دايز درجة, درجة. درجة, درجة يعني إذا كان قيمة عشر, عشر وأبيعها لك بتلاتين هذه ستؤدي إلى نوع من الفساد الإنسان الذي يتعامل هذه المعاملة ويواضب عليها سيدخل في ديون وستضيع حقوق الناس وسيحفظ هو في السجون وتضيع حسرة ولهذا لا ينبغي أن يكون هذا هذه هذه تجارة الإنسان ولا ينبغي أن تكون الفروقات كبيرة بهذه السورة لكن ما كان في حدود معقولة واحتاج له النهاس فإن ذلك جائز هذا الكتاب بعشر الآن بخمس طاجر مثلا بعد شهرين لا حرج في ذلك أما هذا التوسع فإنه مضر ويتعلق به للكسر وبسببه امتلأت السجون وضاعت الحقوق والله تعالى أعلم ما عليش مشافة الله الوقت يا رب عم؟ الوقت يا رب. عليش ممكن تخليه مرة جاي عن الصحى الشراقة دي، في تاني عنده طلب أن الزكاة دي لا تشارك. إذا شاركت واحد من الكتاب يجوز أن تشاركه بشرط أن أن تنضبط أن تدير أنت الأموال فلا يتعامل إلا بالشريعة. عند إخراج الزكاة. تحدد نصيبك ستزكيه ونصيبه إذا زكعت عليهم إلا أن تعامله الدولة بما تشاء.